كدأ بآل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاد قل للذين كفروا ستقلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد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 زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأمعام والحرف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 الصادرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين في شهد الله انه لا اله الا هو والملائكه واولو العلم قائما بالقسط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 وَمَن يَكْفُر بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ فَإِنْ حَادُّكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجِهَةٌ لِلَّهِ وَمَن يَتَبَعَنَّ وَقُل لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِينَ أَسْلَمْتُ فَإِن أَسْلَمُوا فَقَدْ إِهْتَدُوا وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النبيين بِغَيْرِ حق وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم أولئك الذين حدثت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين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 ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا اياما معدودا وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت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 وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتدل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير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 فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنثًى وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَى وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أَعِيزُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ فتقبلها ربها بقبول حَسَنٍ وَأَنْبَتَهَا نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قَالَ يا مريم ان لك هذا قالت هو من عند الله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 قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والعبكار وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين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 إِذْ قالت الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ يبشرك بِكَلِمَةٍ منه اسمه الْمَسِيحُ عيسى بن مَرْيَمَ إِنَّ اللَّهَ يبشرك بكلمة المسيح مريم وديها في الدنيا بِكَلِمَةٍ فِي وَالْآخِرَةِ وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين قالت ربي أما يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء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 ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون فأما الذين كفروا فأعذبوهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ماصرين وأما الذين آمأوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين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 اللا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فان تولوا فقولوا اشهدوا بان مسلمون يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده افلا تعقلون ها أنتم هؤلاء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 وما كان من المشركين إن أولى الناس بإبراهيم الذين اتبعوا وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين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 يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتفتمون الحق وأنتم تعلمون وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي انزل على الذين آمنوا وجهنهار وكفروا آخرة لعلهم يرجعون ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحده ان يؤتى احد مثل ما اوتيتم او يحاجوكم عند ربكم قل ان الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم يقتص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك ومنهم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 إليهم وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيْهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَضِيلُ يَلُونَ أَلْفِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْصَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ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 فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون أفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُمْ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَلَهُمْ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ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 وما أتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون.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 قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لم تَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ من آمَنَ تبغونها عوجا عِوَجًا تَبْغُونَ عَنْهُ عِوَجًا وَأَنْتُمْ شُهَدَاءُ وَمَا ظَنُّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ يَا أَيُّهَا الذين آمنون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 واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوه واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم وَهُمْ فألف بين قلوبكم فأصبحتم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 كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكد وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون لن يضركم إلا أذى وَأَيُّ قَاتِلُكُمْ يُوَلُّكُمُ الْأَدَبَ رَتُمْ مَلَائِكَتُنَّ ضُدِّبَتْ عَلَيْهِمُ الْضِّلَّةُ أَيْنَمَا تُقِفُونَ إلَّا بِحَبْلٍ مِنَ اللَّهِ وَحَبْلٍ مِنَ الْمَنَاسِبِ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 يؤمنون بالله واليوم الاخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات واولئك من الصالحين وما يفعلون من خير فلن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 مثل ما ينفقون في هذه الحياة في الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حوث قوم أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطنًا من دونكم لا يألونكم خدالا لا يَأْلُونَكُمْ خدالا وَوَدُوا مَعَ نِتْتُمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ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 وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالصُّدُورِ إِن تَمْسَسْكُم حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَإِن تُصِبْكُم سَيِّئَةٌ يَسْرَحُوا بِهَا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 إذ تقول للمؤمنين أليك يكفيكم أي يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة يمدكم ربكم من الملائكة منزلين بلا بلاء تصبروا وتتقوا ويرسوكم من ثولهم هذا يمددكم ربكم هذا ينددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين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 يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا الرداء اضعافا مضاعفه واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي اعدت للكافرين واطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون وسابع الى مغفرة من ربكم وجنات عرضها السماوات والارض وجنات للمتقين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 ذكوا الله فاستغفروا لذنوبهم وَمَن يغفر الذنوب إلَّا الله ولم يُصِفُّوا على, عَلَى مَا فَعَلُوا وهم يعلمون عَلَى مَا فَعَلُوا من ربهم وجنات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 فَإِن مَّاتَ لَمْ قَلَبَثُمْ عَلَىٰ عَطَاءِكُمْ وَمَن يَنقَلِبَ عَلَىٰ أَثِيرِهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُّؤَجَّلًا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 فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ظَعْفُوا وَمَا اَسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا رَبَّنَ اَغْفِرْ لَنَا جُنُوبَنَا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 ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة معاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الامر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك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 أتم أو قتلتم لا إلى الله تحشرون فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت صبا غليظ القلب لن تضوا من حولك فأعفو عنهم واستغفر لهم وشاوذهم في الأم فإذا عزمت فتوكل على الله إن ان الله يحب المتوكلين ان ينصركم الله فلا غالب لكم وان يقبلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما كان لنبي ان يغل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 وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوه وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوه قالوا لو نعلم قتالا لستبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون الذين قالوا لإصوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوه قل فادغأوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فَسِيَرُوا بِمَا آتَاهُمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَبشِرُونَ وَيَسْتَبشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يلحقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ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 ولا يحذنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآفرة ولهم عذاب عظيم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 لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله سقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق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 بالبينات والزبر والكتاب المنير كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن ذو احضح وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياه الدنيا الا متاع الغرور لتبلون في اموالكم وانفسكم ولتسمعن من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشرفوا أبا كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور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 لا تحسبن الذين يفرحون بما اتوا ويحبون أن, يحمدوا بما لم يفعلوا ويحبون ان يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب اليم ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير إن في خلق السماوات والأرض والثلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب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 لا عنهم سيئاتهم ولا جنات ولا جنات تجري من تحتها الانهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن السواب لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم بأواهم جهنم وبئس المهاد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 وَإِنَّ مِن أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ خاشعين لله لا يشترون بآيات الله فمنا قليلا اولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب